يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم دنوبكم ومن يتعي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المتجفر كن فأنذر وربك فكبر وثيابك فطاهر والرزق فهجر ولا تستكثر ولربك فاصبر هذه الصورة الكريمه سوره سندثر من, من، ومن يعني من الصور التي نزلت في ارتدائي او في فجر الرساله لذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لما كنت قافلا من غار حراء كان يتحالف عليه الصلاه والسلام في كل رمضان في غار حراء قد كنت قافلا من غار حراء فإذا بصوت أسمعه من فوقي فلما نظرت رأيت ملكا جالسا على كرسي بين السماء ذلك الملك الذي أساني في غار حراء ففزعت لذلك ورجعت إلى أهلي فقلت دثروني دثروني دثروني يعني غطوني فنزل فجاء جبريل يا ايها المدثر يا ايها المغطي يا ايها النائم نمت طويلا واسترحت كثيرا أربعون سنه وانت نائم والآن جاء وقت القيام قم قم العالم كله يحترق قم لإطفاء هذا الحريق العالم كله غارق في بحار من الجفريات والشركيات والبدع والضلالات العالم سائم العالم ملوث قادر الناس قوم لسفره قوم والنماء اقول العالم لأن رسالات الأنبياء السابقين كانت ظرفيه من حيث الزمان ومن حيث المكان لأمكن خاصة ولزمان خاص لكن رسالة رسول الله كانت لكل المكان وكل الزمان منذ بعثه رسول الله الى النفط بالسور الى قيام الساعه للكره الارضيه كلها وكان امته مكلفه بان ترشد العالم وان تقود العالم وان تنتشله من الظلمات الى النور كنتم خير امه اخرجت للناس كل الناس هذا ليس خاصا برسول الله قم فأنذر والانذار ما قلوا بشير ما مهما يتبشر بشارك فقط الانذار لأن العالم كله كان يتحضر تحت النير الكفر والطراب والجاهبين قم فأنذر والانذار معناه الإعلام بمخوف الإعلام بشيء يهدد صاحب المنظور إليه أو المنظر إليه قم فانذر اعلمهم ان لم يستقيموا على طريق الله ان لم يستجيبوا لله فعذاب الله يهددهم في الدنيا ثم في الاخره وما ومالهم الله مراقص قم فانذر ولكن سبحان الله هل الله سبحانه وتعالى في حاجه الى طاعتنا في حاجه الى عبادتنا هل الله عز وجل في حاجه الى ان يهتدي هذا العالم لا لو ان العالم كله كان كافرا ضالا مشركا جاهليا ما اغتر الله شيئا ولو انه كله كان على الهدى وعلى الطريق المستقيم كله ملائكي ينتفع الله به لا ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اسالتم فلا من عمل صالحا فلنفسه ومن اساءت عليه انما اراد الله ان يتفضل على البشريه اراد اكرامها اراد اعزازها اراد ان يعلي قدرها ويرفع شأنها فارسل لها رسلا وانزل لها كتابا وكان خاتم الرسل سيدنا محمد وخاتم الكتب القران العظيم فبرحمته وبفضله وكرمه وجوده ان ارسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لينقذ هذه البشريه ويدلها على طريق الله لتسعد وتكمل في الدنيا والاخره ولكن الذي يقوم بهذه المهمه مهمه الاداره لا بد ان تتوفر فيه أربعة شذوذ او خمسه شذوذ الشرط الاول قال الله كن فانذر وربك فكبر كل داعيه داعي. ما داعي خص برسول الله لا بد ان لا يتقلد الدعوة والنباره الا اذا كان الله اكبر عند رزق قلبه وعلى لسانه دائما الى أجل بالله اكبر واكبر عنده في جوارحه وما منع هذا لان يقول وربك فكبر كبره وعظمه لانه لا شيء اكبر منه ولا احد اكبر منه ولا أحد أعظم منه فهو أعظم وقوته أعظم وجبروته أكبر وسلطته أكبر يعني بغي أن يكون عندنا في قلوبنا أكبر من كل شيء ولذا نحن إذا دخلنا الصلاة نقول الله أكبر ما الله أكبر هي أكبر من التجارة وأكبر من الصناعة وأكبر من مصالح من المصالح النفسية كلها عندما تسمع الله أكبر دكانك. اغلق بابك. اغلق مسجرك. كل شيء. تخل عن كل شيء. ليه? لان الله اكبر. ونضاع الله كان. اذا اخواني ينبغي ان يكون كتابه اكبر. وامره اكبر. وشرعه اكبر. ومنعاجه اكبر. ليش لان سلطته اكبر. وقوته اكبر. وعذابه اكبر. ونابه والسجنه اكبر وقربته اكبر لا نعبد الا الله ولا نذبح ولا نقتل احد إذن ما نخشى احد الا الله ولا نخاف احد الا الله ولا يكون احد في قلوبنا اكبر من الله اذا الداعيه الذي ينبغي ان يقوم بالدعوه لا يمكن أن تصح دعوته إلا إذا كان الله عنده أكبر كل شيء لماذا؟ لأنه الذي ربك وربك وتنفي لنقول أنه أكبر ونلهج بأنه أكبر وفي الجهاد شعار المشاهدين أقول الله أكبر إذا اجتبت الوطيس والسحمة الجيشان أقول الله أكبر ما أكبر اكبر من دوازلنا واكبر من حياتنا واكبر من كل مصالحنا ها انا اقدم التدليل على ان الله اكبر ها انا اقدم ذاتي وحياتي لهذا الذي هو اكبر ليش لان ثوابه اكبر ولان عذابه اكبر فجنته اكبر وناره اكبر ولانه هو الذي رباني ورباك والخطاب لسيدنا وسيدنا اي لا ينبغي ان يكون احد اكبر الا هو الذي ختم المعمول على العام، انشاء الى هذا الحق فرب اجسامنا ويريد سبحانه أن يربيها ارواحنا وان يربيها اخلاقنا وان يضع لنا منهج التربويه وهو هو ارسل لنا رسولا وربيها فلا نختر الا تربيته، فهو الرب الاكبر وهو صاحب الشأن الاكبر وربك فكفيت وهذا ليس خاصه برسول الله كما قلنا كل واحد واحد ينبغي ان يكون عنده الله اكبر بحيث اذا طلب منك ذاتك ما تتلمس ما تقالب قدر ليش لان المؤمن كما قلنا من راس ومن راس يوم اصبح يشهد ان لا, لا اله الا الله وان محمد رسول الله اصبحت ذاته ليست له ان الله اصطرى من, من المؤمنين اشترى منهم ان وأموالهم واموالهم اشرىوا بها رب قال بان لهم الجنة كيف اشى قال يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حق في التراث وفي ومن أوفى بعده من الله فما ينبغي على العبد الله ان يسلم الصفقه الاولى وهذا هو نشاه نعم هذا هو الشرط الاول كل من يتقلب النظاره والامر معروف عن منكر ينطلق ان يكون الله اكبر هدى وان يلهج به الله اكبر في قلبه الله اكبر وعلى لسانه الله اكبر وعلى جوارحه الله اكبر فهو ينخلق بجوارحه في طاعه مولاه يبرهن على اكبر ايات الله كل شيء هنا هذا الشرط الاول الشرط الثاني وثيابك فطاهر والمراد بالثياب هنا الثياب الحسيه والثياب المعنويه اول ثياب هو القلب وثيابك فطاهر طاهر قلبك من السوى. ما عندك في قلبك الا الله فالقلب سجد لله سجد لا يرفع بعدها حتى الله فهو فالقلب يحب لا يحب إلا الله ولا يعظم إلا الله ولا يتوكل ويعتمد إلا على الله ولا يرغب إلا إلا الله ولا يستجد إلا بالله ولا يخاف ولا يخشى إلا من الله ثم هذه الجوارح ايضا ينبغي ان تطاهر اخلاقك وثيابك أخلاق الطاهره فلا تنتق إلا بما يود الله ولا تنظر فيما حرم الله ولا تستمع الى ما يسخط الله ولا تمشي فيما يغضب الله ولا تضع فرجك الا في فرج احله الله ولا تملأ بطنك الا بما أحرم الله وهكذا وهكذا حياتك كلها ينبغي ان تكون على منهاج يرضي الله وثيابك فطهر وايضا هذه الثياب ويقول ايضا العلماء من جمله الثياب القلب, القلب ينبغي ان يتطهر من الكبر وان يتطهر من الرياء وان يتطهر من الحقد ومن الحسد ومن الدغينه وان يتطهر من كل مرض قلبي من كل الشبهات ومن كل الشهوات من كل الشبهات التي تنافي خبر الله ومن كل الشهوات التي تنافي أمر الله عز وجل وثم أيضا تدخل هذه الثياب لا بد من تطهيرها التطهير المعنوي والتطهير الحسي ان تطهرها من النجاسات حتى تصح صلاتنا ان من المحرم لا تلبس ثوبا حرام لا تنبس حريره، لا تنبس لباس يشبه الكفار، لا تنبس لباس يشبه النساء، لا تنبس لباسا لباسا يشبه خافا، لأنه الملبس كما قلنا مرارا وكرارا تشتراط فيه سبعة شوور. أن لا يكون لباسا فيه تشبه بالكافرات أو بالكفار، أن لا يكون فيه تشبه بالنساء بالنسبة إلى الرجال، ولا يكون فيه تشبه للرجال بالنسبة إلى النساء. وان لا يكون محددا للعوره كهذه السراويل الضيقه التي نقف بها امام الله عز وجل فالله يستط علينا ولجئ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حيث قيل له قيل له ان اهل الكتاب يتسرفون ولا يحتجرون كانوا السراويل الضيقه وما كيعملوش الازار والقميص فوق منها أو الازار ده ترسم بالكيان فقال ساصرولو واعتزلوا بخالفه اهل الكتاب وليس منا من تشبه بالعلم هذا الشر قلنا الثالث والرابع ثم ايضا ان لا يكون هذا الثياب الذي نلبسه لا يكون الثوب تكبر وشخشخا وطقطقه وان لا يكون ثوب فيه شهره يلبس الانظار الشوارع الحقيقه لا ثم أن لا يكون فيه درهم حرام، هذه الشروط لابد أن تتوفر في كل ثوب ثوب المرأة وثوب الرحيم نعم إذن وثيابك فطاهر من كل هذه الأرجات وثيابك فطاهر وحتى تكون قائما بالدعوة تطاهر الملوثين لا يجوز أن تكون أنس ملوثا لانك معد لي لأنك في طبير رسول الله باعتباره داعية من الدعات الصادقين بل اكبر داعيه هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع الدعاء ينبغي أن يكون قدوتهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن الحفزة تقوم بتطهير البيئة وتطهير المجتمعات وتطهير العقائد الفاسدة والبدع والضلالات لا بد ان تكون أنت مطهرا نظيفا كما يقول الله اكبر وثيابك فطاهر الاولى ما هي وربك فكبر والثانية وثيابك فطاهر والثالثه والرجز فاهجر الرجز اخواني فصل العلماء بالعذاب ايهجر يا نبينا العذاب يعني اسباب العذاب كل ما يورطك في غضب الجبار كل ما يورطك في عذب الله تجوه الزنا، كماس بالخلاب والريبة قل وحرم ايش تعمل ورد زفادي وفسر الرز بالأصنام وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ما أبلسنا من أبدا ومرسكا في حياته لأن الله رحمه الله حفظه الله رعاه كان يعده رباه على عينيه سبحانه وتعالى فلما انزل عليه رساله كان في القمه من الاخلاق ومن السلوك الطيب فما سجد نشا وما شرب خمرا وما حضر حتى اعياد الجاهليه وما كان عليه الجاهلية من السفاه ومن الجرائم ومن الانحرافات ما عثر ابدا حتى كان عليه الصلاه والسلام يذهب الى غار حراء وكان يعبد الله بصفاء الفكر يفكر في هذا الكون ان اعظم عباده سبحان الله اعظم عباده ان تنظر في ملكوت الله قل انظروا افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والارض مددناها والقينا فيها رواصي وانبتنا فيها من كل زوج بهيئ تبصره لتتفتح البصيرة حتى ترى يد الله تعالى حتى ترى عبنة الله حتى ترى قدرة الله الجبار حتى يتجلى الله أمامك هذه أكبر أفلا يظنون إلى اليمين كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف ستحت وهكذا وفي الأرض <تصفيق> آيات فهذه إبادة رسول الله كانت قبل رسالة وهناك من يقول ان كان يعبد عليه الصلاه والسلام يعني كان ثلاث بقايا لشريعه ابراهيم كان يتعبد الله بها قائلون قد يكون هذا ولكن ما عندهم سلف صحيح انما الذي عندنا هو هذا نعم فكان يفر عليه الصلاه والسلام من عادات الجاهليه واعرافها حتى لا يراه ما عليه من عباده الاصنام نعم يقول الله عز وجل هنا وسياب والرزة فهجر الهجرة عندنا إخواني نوعان هجرة نقلة من مكان إلى مكان وهي هجرة وهجرة من حال إلى حال من بيئة إلى بيئة من حياة إلى حياة والآية تشمل الهجرة والرزة فهجر وخصم المعنى الثاني هو أولى أي هجر كل اهجر كل ما حرم الله ومنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه هذا هو المهاجر الكامل حتى ينال الناس ثواب الهجره حتى اذا لم تنسق من مكان الى مكان من حال إلى حد كنت تعيش حياه كده حياه رذيله حياه يسخطها الله فعندما ها تتوب إلى الله تفجر افجر تلك الحياة كنت تذهب إلى المقاهي وإلى السينما وإلى الشواطئ وإلى أماكن فصل والفجور ليه؟ ليه تتذهب الآن إلى المسجد إلى الدروس العلمية إلى الاجتماع مع, الـ مع, الـ مع الناس طيبين وهتا. فإخواني أعظم هجرة هي هذه المهاجر عليه المسلم يعني كامل من سلم المسلمون من نسانه ويده والمؤمن أي الكامل والمؤمن الحق من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم والمهاجر الكامل من هاجر معنها الله عنه والمجاهد يعني الكامل من جاهد نفسه وأوامها حارب نفسه وأردخها إلى أوامر خالقها رباها على تكسابها والرجل فهجر والمعنى يعني إذا إذا أردت أن تقوم بالإنذار إذا أردت أن تقوم بالدعوة إلى الله فلا بد أن تعلن الولاء لله والبراء من حداك الله والرجل فهجر ثم الرابعة الصف الرابعة ولا تمن تستكير لا ثمن تشمل المعنى ايه او ثلاث معاني المعنى الاول لا تمن على الله قد الواحد يقول يا رب انا صليت لك كثيرا وصمت لك كثيرا وتصدقت كثيرا وقرات القران كثيرا كانه يمنه على الله تصلي لله ولا لنفسي هذه الطاعات وهذه العبادات التي تقدمها كما قلنا أول مرة هل ينتفع الله بيها؟ ولا تنتبع تنتفع؟ تنتبع إذا كنت تستكثر على الله لا تستكثر على الله وما سبق أن رسول الله تستكتر على الله ولكن ربنا يربينا في شخص نبينا ويقولنا الله في شخص هذا النبي عمرك ما تقول الله لني أعملته وأعملته ويقرس الله صلى الله عليه وسلم فعلي حياته كلها ترسها بالدعوة إلى الله منذ نزلت عليه قراء وهو في الجهاد بسم الله كان في مكة يجاهد لسانه وجاهدهم به والآيان القيام وجاهدهم به بهذا القرآن جهادا كبيرا ثلاث عشرة سنة وقتها. لقي العنس ولقي الويلات ولقي النكبات ولقي الضربات والضربات وما سوان ابدا وما تطهر وما رجع القهر ابدا لما هاجر من مكة الى المدينة كلها كانت في الجهاد جهاد الدارة وجهاد السلام جهاد النساء وجهاد السلام حضر صلى الله عليه وسلم تسعود عشرين غزوة تسعى وعشرين غزوة حضرها من نفسه ولما مات صلى الله عليه وسلم صار كالهواء معقود الجهاد في وهكذا ترك اصحابه على هذا الخضر ومع هذا كله يقول الله له ولا تمن تسرك ما رب ما الله وتقول يا ربي نعمل لك وعمل لك وعمل لك ليه جميل؟ ما نعمل شيء من الذي عميه الله من الذي وفاقك من الذي خلق جسمك من أعطاك قوتك من هداك من أقدرك من أعطاك الاختيار والمشيئة فالكل من الله وما من نعمه فمن الله فالله هو الذي هداك والذي خطط لك وهو الذي وفقك وهو الذي قربك وهو الذي اختارك لان تكون سيد المرسلين واماما الصديقين نعم ولا تمن تستكبر ثم لا تذل على صحابتك ربما قد يقول الرسول صلى الله عليه وسلم صدر من هذا لا تقل لأصحابك لولا أنا لكنتم ضالين كافرين لكنتم جاهليين لكنتم مشركين لكنتم كفر معاندين مصرين على غضب الرب سبحانه وتعالى لولا أنا لكنتم كافرين لا لا تقل هذا وهكذا كل داعية ما ينبغي أن يقول لولا أنا لكنتم لا ما أنت فيه الله وفقت للدعوه والله وسقف بالاستجابه الكل من الله ولا تمن تستكثر ثم المعنى الثالث لا تعطي عطاءا فتمن على هذا المعطى الذي اعطيته لا تمن وهذا ما يسمى بهديه الثواب سبحانه قد يكون هذه الثواب شو هي يعني انسان كي يكون عنده عرس مثلا جرت العاده ان الناس يقدمون فلوسا يقدمون بعض الهدايا هذه الهدايا شو القصد منها قصدها الرجوع الى صاحبها يعني عندما يقيم هو حفله ينبغي ان تقدم له مثل ما قدم لك او تزيد هذا بالنسبه الى الامه جائز وبالنسبه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا ينهاه ان يقول لأحد انا اعطيتك واعطيته اما الناس مثلا فيما اذا اقمت من انسى وما ربنا كما اعطيته يجوز ان تطالبه وان تقول اعطيتك كذا وكذا وان ترفع به دعوه الى وأين وينبغي ان يحكم عليه ان يرد منك ما اعطيته هذا جيش لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ارفيه على الارض ما يتسفل لمثل هذه الدلائل اللهم وفقنا جميعا لما يحب ربنا سبحانه وتعالى اللهم والحمد لله اشهد ان لا اله الا انت صغرك وتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين